أ م اولى ت ه م أ و الأرحام ل أ بعضهم ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى تفعلوا أوليانهم أن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 فأرسلنا ل ع ي ه م ريحا و ج ن و د ا لم ت ر و ه ا و ك ا ن ا ل ل ه بما ت ع م ل و ن ب م ا ل ا س ل ا م من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 「わずかに言うてもらってもらってもらってもら ف て ق ら و てもら م てもらってもら ن て ا ら ل てもらっ و もら ه てもらって ر らってもら ا ても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 ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا وَمَنْ اقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أ ج ر ه ا مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله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 الصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين, والصائمين, والصائمين, والصائمين, والصائمين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 م و ر س و ل ه أ م ر ا ل ن ا ب ل خ ي ر ة من أمرهم و م يعص ا ل ل ه و ر س و ل ه فقد ظل ضل ل ا ل م ب ي ن ا وإذ تقول ذ ل ل ه 「私たちは私の思いを募集してくれている」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 م ن رجالكم و ل ك ن ر س و ل ل ا ل ه و ق ا ا ل ن ا ب ك ل ش ي ء ع ل ي م ا يا أيها ل ذ ي ن ن آ م و ا اذكروا ا ل ل ه ذ ك ر ا ك ث ي ر ه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 تحيتهم يوم يلقونه س ل ا م و أ ع د لهم أ ج ر ا كريما يا أ ي ه ا النبي إ ن ا أ ر س ل ن ا ك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 موسوعه النابلسي ل ا يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا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 ومن ا ت ق ا ل ا ت ك التي هاجرن معك و ا م ر أ ة م ؤ م ن ة إ ن وهبت نفسها للنبي إ ن أ ر ا د النبي ان يستنكحها ق ا ل ص ه لك من دون المؤمنين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 إ خ و ا نهن و ل ا أ ب ن ا ء إ خ و ا نهن و ل ا أ ب ن ا ء أ ى ق و ا ت ه ن و ل ا ن س ا ئ ه ن و ل ا م ا ملكت أ ي م ا نهن و ا ت ق ي ن ا ل ل ه ن و ن ا ق ق و ن ا ق و ه على كل شيء ش ه ي د ا إ ن ا ل ل ه وملائكته ي ص ل و ن ع ل ى النبي يا أيها الذين آ م ن و ا ص ل و ا عليه و س ل م و ا ت س ل ي م ا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 م ن جلابي ب ه م ذ ل ك أ د ن ى أن ي ع ر ف ا ف ل ا ي ل ل ع ل و ك ا ن ا ل ل ه غ ف و ر ا ر ح ي ه لئن لم ينته ي المنافقون والذين في قلوبهم مرض و ا ل م ر ج ف و ن في ا ل م د ي ن ة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين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 سديدا يصلح ل ك م أ ع م ا ل ك م و ي ى ف ر ل ك م ذ ن و ب ك م ومن ي ر ع ا ل ل ه ورسوله فقد ف ا ز ف و ز ا ع ظ ي م ا